وَجَعَنا غُم آئِم متَدونُونَ فيِيأَرنأَ Cho senhor e وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِفِ <تصفيق> لهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه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 وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم قول ففهمناها سليمان وقل وَسَخَّرَ مَا عَدَدًا جِبالًا يُسَبِّحُ مِن وعلمناه غصنًا معمّرًا ليُسدل لكم كن في <تصفيق> كل مشي